وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخوة الكرام بينا أن السلام حقه على هذه الأمة عظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أبى الرئاسة أبى الملك أبى المال الوفير أبى النساء من أجل دين الله جل في علاه ونذكر لكم ما قال هو عثب قال إن أردت ملكا ملكناك علينا وإن أردت مالا جمعنا الاموال فكنت عصران اغنانا وان اردت النساء اتينا لك باجمل نساء العرب وان كان بك مرض دفعنا اموالنا من اجل هذا المرض فما زاد عليه الا ان قرأ عليه قول الله تعالى فان اعرضه الى اخر الايات وكان يقول والله لو انفرد سالفة ما تركت هذا الدين المعنى الايماني من الدلائل النبوة لان احنا بينا بان هذه سمات وصفات ايش؟ النبي الصادف وعلى عكس بالعكس بددها تتباني الأشياء. الأشياء الدعي الكاذب إيش صفاته يرى يريد ملكا يريد ظهورا يريد رئاسة يريد نساء يريد مالا مسائلة كما بينا كأنه امتلك رقاب من معه وكان يدعونهم يجورون على الجوار ويأخذون ويسلبون الأموال والنساء فهو يريد دنيا يريد مالا وهذه يعني نأخذ منها معناً إيمانياً لأننا في دلائل النبوة لابد أن نأخذ ونستل ونستلقط الدولار من المعاني الإيمانية من دلائل نبوة النبوة السلام كان من دلائل نبوة النبوة السلام إنه خير أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبد رسولا فاختار عبدا رسولا فنأخذ من ذلك أن التواضع رأس, التواضع رأس الرفعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع الله رفعه وقد قال من تواضع لله هكذا وأشر بيده للأرض رفعه الله هكذا فمن تواضع فإن المكافأة والجساء أنه يرتفع عند ربه جل في أولاه فقد تواضع عن السلام وهو أشد الناس تواضعا وأيضا من ذلك من المعاني الإيمانية أن صاحب الدين صاحب وظيفة صاحب هم عالية يريد شيئا واحدا الآخرة عند ربه جل في أولاه يريد جوار الله جل في فلا ينشغل بدنيا لا بمال لا بدرهم لا بدنات لا بمرأة لا بطف لا بولد لا بزوجة لا بشيء لا ينفرده ذهنه إلا بأن ينشغل بربه جل وعلا الدنيا من ملعومة فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر عندما بك وراء الحصير قد علم في ظهري قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ويا له من دين لو أن له رجال فإذا ساحتك ساحة الدين همتك نشر دعوة الله لذا في أولاد مهمتك في هذه الدنيا ان ترفع لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رئاسة لا حب ظهور لا مكانة لا التمدح عند الناس لا فضل ان ترى الناس ينظرون عليك بعاني التبجيل لا والله كل ذلك ادخال على نيتك وتضيع وتضيع وان الفساد العظيم المستشري من المنافق المراعي والذي يهتم بقضيته ووضيطته ويقول في قلبه انا لله وبالله وفي الله وما اردت من ذلك الا الله رل في علاه فالنجاح والفلاح مع مثل هذا فنقاع القلوب ومدارها على ابتغاء ودي الله رل في علاه يكون فيها التوفيق والتزديد وهذا الذي فعله من وفعل هو وكيله كما قسمنا الناس الى نبي صادق ووكيل صادق وايش؟ ودعي كاذب فالدعي الكاذب لا يمكن أن يرضي الله يرفيع هو يريد يرضي نفسه هو يريد أن يظهر نفسه هو يريد أن يملك نفسه فهو في الحقيقة يعبد نفسه وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رببنيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هذه معنى من المعاني الإيمانية تستمرت من أول دليل من دلائل النبوة أما في هذا الأسبوع فمن آيات من دلائل النبوة قصة اصحاب الفيل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تطبيل وارسل عليهم طيرا ابابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول ابراه الاشرم ابراء استجرى الكلام استجرى الامر من النجاشي نجاشي الحبشة حتى يهدم الكعبة لما لان بعض العرب قد اهان القليسة الذي بناه او قل الكنيسة التي اراد ان يحج عليها الناس والنصارى كانوا عبادا لله كانوا اهل كتاب فاراد ابرها ان يهدم الكعبة على هؤلاء الذين قد استهانوا بهذه الكنيسة فجيش جيوش وذهب بالفيل بعدما استعاروا من النجاشي واستقدموا منه ذهب بالفيلة وجهب بجيش عرم رم الى بيت الله جل في يريد هدم بيت الله جل في علاء الى المعجزة العظيمة الجليلة الجسيمة بان الله جل في علاء ارسل طيرا صواف جماعات جماعات أرسل طيراً أبا أبيل ترميهم بحجارة من سجين فأهلكهم الله جعل في علاه فكانت مؤجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم وممكن يرد عليها لأن بعض العلماء ينظر في هذه هل هذه مؤجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بل, بل هو في العام التي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نريد على هذه المؤجزة إذا قلنا بأن هذه المؤجزة من دلائل النبوة لأنها مقدمة من المقدمات التي بها ب Bear said حتى يتذكر الناس على هذه المؤجزة القالدة أن الله حفظ لهم البيت من هذا الجيش العرامرا فتكون مؤجزة في أذهانهم هذا ساعة ولادة النبي, صلى الله عليه وسلم في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يمكن أن تكون هذه المؤجزة حفظ البيت لجوار لأهل البيت لجوار البيت للجيرات للذين يسكنون هذه المنطقة لجوار البيت أو تكون هذه المؤجزة من أجل البيت نفسه يعني حفظا لبيت الله جل في علاه أو تكون مؤجزة من اجل النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة من مقدمات او دليل من دلائل النبوة نقول أما الأولى فخطأ وخطأ فاحش لا يمكن أن يقال أن الله جل في علاه حفظ البيت من أجل الجوار من أجل ساكني البيت لما يكون خطأا فاحشا؟ لأنهم فقط يعني نصرهم الله على النصارى على أهل الكتاب لأنهم مشركين أو مشر... لأنهم مشركون يعني يمكن أن يقال هم ليسوا بأفضل من أهل الكتاب عند الله رفعه يقال ذلك طب اسكت أنت خلينا نشوف الأخوة من أفضل الذين أتكنوا مكة جوار البيت والأهل الكتاب الذين سكنوا جوار مكة هم افضل <تصفيق> لا ما هم ما اتكلم عنهم هم ها؟ اهل الكتاب افضل اهل الكتاب يوحدون الله ويعبدون اللجل على, على الكتاب منزل من السماء صحيح او لا اما رأيت ان اللجل اخل الف لامين غلبت الروم وهم في, في ادنى الامر وهم من بعد غلبين سيغلبون قال الله تعالى يهما اذن يطرح المؤمنون بنصر الله ولم فرح المؤمنين لماذا يفرح المؤمنون؟ ليش؟ لأن هؤلاء أقرب إليهم أهل الكتاب أقرأ إليهم فلا يمكن أن نقول أن يدي المؤجزة من أجل هؤلاء الذين أشركوا بالله جل في أولاه ويعبدونا الحجر والصنم من دون الله لا. فلا تكون لهم ف... لا هذا الصحيح هذا الصحيح دعك من هذا كل هؤلاء نتكلم على حالة... حالة كونهم حالة كونهم يعبدونا الأصنام لا يمكن أن تكون مؤجزة من أجله لكن يمكن أن نقول وهي قوة في النظر أن نقول حفظاً لبيته الذي بناه الخليل ان اول بيت الهدى على الناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين تعظيما وتقديسا وتشريفا لهذا البيت نعم صحيح تكون معجزة لهذا البيت وهذه ان كانت معجزة لهذا البيت فباللزوم معجزة للرسول الذي سيعدع الذهاب الى هذا البيت ما من امة من الامم تستقبل البيت الكعبة قبلة الله الا هذه الام امة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون المعجزة لرسول الله, صلى الله عليه وسلم حتى يقال قد حافظ الله لهذه الامة لرسول هذه الامة القبلة التي سستقبلها اما ان good kunnen برد اصحاب فاذا كنا بانه حفظا لهذا البيت المقدس هذا البيت المشرف لهذا البيت المعظم نعم هذا صحيح وهذا الحفظ فيه معجزة لإيش من الذي سيدع هذا البيت لأن ما من أمة تستقبل هذا البيت كعبة أو خبلة إلا هذه الأمة كما قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك طبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحراب والثالثة ان تكون مؤجزة لنفس المهي واضحة جدا لنا في عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبجيلا لمكان من السلم تعظيما وتفقيما للنبي صلى الله عليه وسلم فاتى بياد المؤجزة حتى كل انسان يقول من, من الذي يدعو الى الله محمد من محمد عندما ولد قد حفظ الله إيش في هذا العام في هذا العام البيت الذي يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم إذن من دلائل النبوة هو رد هذا الجيش ونصرة وحفظ بيت الله للفعلاء ورد هذا الجيش, الجيش قاسئا مدحورة آآ المعاني الإيمانية التي تأخذ من هذا, من, هذه أو من هذا الدليل من دلائل النبوة أولا بأن الله للفعلاء إذا اصطفى أحدا فعل له ما لم يفعل لغيره إن الله إذا اصطفى أحدا فعل له ما لم يفعل لغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استفى نظر, نظر الله في القلوب فوجد انقى القلوب قلب النبي السلم فاستفى واشتباه وجعله اكرم الخلق عليه وجعله هابيا مهدية وجعله رسول النبي وجعله خاتما للانبياء وفعل الله ما لم يفعل لغيره ان امته قد ملك ترقاب العباد والبلاد في مدة مجيزة من عمر الزمن ان الله فعل له ما لم يفعل لغيره في صغره رد جيشا هذا الجيش العرامرم الذي جاء لهدم الكعبة مع أن الذين يقطنون ويسكنون الكعبة كانوا من أشد الناس إلحادا وشركا بالله يا رفيع عليهم لكن بوجود النبي صلى الله عليه وسلم رد الله هذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم رد الله هذا الجيش فقد قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه لعلامة وضحة جدا أنهم وهم أكثر البشر ما عذبهم الله جل في أولاه كرامة لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كموسى عليه السلام انظر لما اصطفاه الله جل في أولاه واشتباه وجعله رسولا مهديا نبيا فعل الله ما لم يفعل لغير اولا انقاذه من القتل والذبح أن يغذي فيه في التابوت أن يغذي فيه في اليم فليلقيه اليم فليلقيه الساحل في يأخذ عدو لي وعدو لا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيس فعل الله له ما لم يفعل لغيره وكذلك عيسى عليه السلام عندما تكالب عليه لصلبه وقتله فعل الله له ما لم يفعل لغيره فمن الكوة جاء الملك وأخذه ورفعه إلى السماء ونحن ننتظر نزول عيسى عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام وإذن الفائدة الأولى من دلاء النبوة إذا اصطفى الله عبداً على الله ما لم يفعل لغيرك انت انظر لنفسك في هذه المساله اذا الله الى في اعلاه لنصره الدين لنشر دعوه الله الى في اعلاه انظر كيف يفعل الله لك ما لم يفعل لغيرك يجعلك سعيدا مسرورا يجعلك خاليا من اي شيء ومن اي من اي شواغل الا ان تشتا ان تشتغل بربي بربك دلا فعلاء وفقك وسددك في نصرة ديني وفتح لك السبل لتسير ب ب ب بسرعة ليس بعدها سرعة وانت تصل الى ربك للا فعلاء اذا اصطفى الله عبدا لشيء جلل فعل الله له ما لم يفعل لغيره من المعالي الايمانية التي ايضا تأخذ من هذا الدليل من دلائل النموة بان الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون جيش عرمر بكل التجهيزات التي جاء بها بالاطراض والعدة والعتاد وبالفيلة جاء لهدم الكعبةрон وما من احد يرفع سلطن ولا عصى امامه ومع ذلك يرجع متحورا وهذه دلاله واضحة جدا على ان الامر كلها بيد يد الله جل فيه على كلها في الله جل فيه على كلها في يد الله جل فيه عليها كلها بيد الله جل فيه على انما, إنما املونا شيء اذا اردنا ان نقول له كن سيكون فهيدا الله غالب على امره لما بين الله في, في قصة في يوسف عندما اخذه اخواته ثم جعلوه في السجن ثم بعد ذلك بيعه بثمن بخس طوائف معدوده هذا قال الله جل في علاه بعد ما علمه ومكن له والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وجعل الله جل في في في في معدن المح المحنه المنحه ولذلك الشفعي فقه هذه المسألة قالوا يا إمام الأفضل للمر أن يمكن أم يبتلى قال لن يمكن حتى يبتلى التمكين داخل الابتلاء ولم تهد من السلام قد أستس الدولة الإسلامية إلا بعد بلاء عظيم الثالثة الفائدة الثالثة من ذلك حفظ بيت الله علامة من علامات السعر أو قول تخريب بيت الله علامة من علامات السعر يبعدا لا أحد يستطيع أن يأتي بجانب البيت أبداً فإن الله قد حافظ هذا البيت من أبرها وأمثال أبرها لن يستطيع أن يأتوا في البيت إلا إذا أذن الله فإذا أذن الله فخراب البيت الحرام دلالة على قيام الساعة عندما يخربوا ذو السويقتين الدلالة الثانية من دلائل النبوة حراسة السماء حراسة السماء كان في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الكهان يستخدمون الناس ما من كاهلين إلا وتراه أغنى الناس وأقوى الناس واملك الناس للناس حتى ملوك العرب وملوك العجم كل ملك كل امير قبيله كل رئيس لابد أن يكون معه كاهن حتى استشيره حتى استشف منه نذهب الى الحرب ما نذهب للحرب من سافر في التجارة من سافر في التجاره الكهنه قد اخذوا مكانه عند الناس عاليه كبيرة واستنفذوا أموال الناس بما باستراق السنم فكان الجن كما وصف انسلم يركب بعضه بعضا فوق بعض وكانت الملائكه يداجع الامر من السماء العليا يتكلمون به فيسمع الملائكه في السماء التي تليها فيتكلمون به حتى تكون في السماء التي تليها حتى تاتي للسماء الدنيا حتى تكون في عنان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون في عنان يعني في السحاب مسترق السمع فياتي يقرقرها في اذ في اذن الكاهن فالكاهن يطعمها بكذبات فهجعل الكلمة الوحيدة الصدر يجعل معها مئة كذبة فيحسب الناس انه كان صادقا في كل ما قال ولذلك في البخاري ان عائشة رضي الله عنه سألت لنا فيما كان يقوله الكهان فكانوا يتكلمون بالصدق فقال النبي سلم هذه الكلمة يسترقها مسترق السمع يقرقرها في اذن الكهن فيجذب عليها مئة كذبة حراسة السماء سلالة من دلاء النبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قبل ما بعث النبي سلم فلما بوعث النبي وارسل النبي صلى الله عليه وسلم فان الـ الـ الـ الـ السماء حرستها حراسة شديدة الملائكة والشهف للشياطين الذين يسترقون السمق قال الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزلون وقال جل في علاه عن الجن واننا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرصا شديدا وشهبا اننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا يجد له شهابا رصدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس انطلق رسول الله قال ابن عباس كما في الصحيح حيني انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق أوكا أوكار, أوكار وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهر فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين السماء يعني بين خبر السماء <تصفيق> وأرسلت علينا الشهب فقالوا ما ذلك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهي بنخل عائدين إلى السوق وهو يصلي النبي صلى الله بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجد فآمنا به إلى آخر الآيات وفي الصعيحين عن عائشة رضي الله عنها ورضها أنها قالت إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشيء فيكونوا حقا يعني يصدقون بهذا الشيء فقال النبي السلام تلك الكلمة من الحق يخطفها فيقذفها في أذن في أذن الكهن أو أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مئة كذبة وأيضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في البخاري أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان يعني في السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة. إذن هذه الدلالة من دلالات النبوة أن الله جل في علاه لفقامة مكانة النفس السلم قدر النفس السلم في السماء حراسة جديدة وأمر الملائكة بحراسة السماء ما من جني يريد أن يسترق السمع يريد أن يعرف ما دار بين الملائكة بما يحدث ويتحدثون به فيقرقلها في أذن الكاهن إلا ابتلي بالشهاب وقتل بهذا الشهاب حراسة الشديدة للسماء لما حفظا لما سيتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن الذي سيتنزل على رسول الله هو كلام الله وهي المؤجزة الخالدة التي منحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الدلالة الثانية من دلاغ النبوة المعالم الإيمانية التي يمكن أن تست من هذه الدلالة العظيمة من دلاغ النبوة رحلة النبوة رحلة وهي حراسة السماء الحكمة من عدم حراسة السماء قبل البعث الحكمة من عدم حراسة السماء قبل البعث نقول حراسة السماء كانت من دلال النبوة وهذه تكون بعدها بعثة الناس وسلم سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء لكن لما لم تحرص السماء وتركت ليسترق مسترق السمع الكلام منها لما ما الحكمة من حرص السماء بأنها دلالة من دلالة النبوة طيب آه. أحمد أحسن هذه أول أول الفوائل للفت عن دول الجن أولا كانوا يسترقون السمع يدلون في السحاب والسماء فيأخذون الكلمة ويقرقونها ويتملك الكهان قلوب الناس وأموال الناس فالذين يحركون الفساد في الأرض هم الشياطين الذين يسترقون السمع فالتفات انتباه الشياطين إلى هذه الإحراسة السماء فيها دلالة واضحة جدا على جلالة قدر مساياس أولا تبصخيما وتعظيما لجلالة قدر ما يأتي به النم السلام النبي صلى الله عليه وسلم والتفاة الجن لان منهم من سيصلم بذلك انهم لما وجدوا هذا الحرس الشديد ذهبوا فاستمعوا القرآن فمنهم من امن فامننا النبي بل ذهبوا دعاة لبني الجن حتى يدخلوا الاسلام وفيها دلالة واضحة جدا على ان النم السلام ارسل للجن وللانس هذه منها الدلالات ايضا والمعاني لمنها تتأخذ منها ثاني ن ضد هاتين الفائدتين اخرى لوحظ النبي فوق حفظ الوحده قل حفظ الوحده حراسة السماء Дلالة واضح تطبيقا قويا لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن لو لحبزون فمن ادعى أنه يأتي بغيب فقد كفر لما حراست السماء موديودة إذن حفظ الوحي وتطبيق قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن لو لحبزون فإذا عظيم جليلة من حراسة السماء التي هي دلالة من دلاءة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم الثالث أو الفائدة الثالثة دلالة على أن الله جل العالى لا يكون في كونه إلا ما أ لما أراد لمسترق السمع أن يسترق السمع فتنة للعباد ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة للعباد فصدقوا الكهان وظهر اتباع الكهان هذا من ليس بعيدا عن الله بإرادة الله جل في أولاده أو بقضاء الله حتى نكون منضبطين في الكلام بقضاء الله جل في أولاده ولما تمت حراسة السماء كانت بأمر الله وبإرادة الله جل في يا أولا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والحكمة ظاهرة في الناحيتين أما الناحية الأولى فهي فتنة الناس نبلوكم حتى يميز الله الصادق من الكاذب الغسل من السمين والثانية ويا فعدة جليلة جدا بأنهم ما علموا الحق يعلمون زيفا وكذب الكهان فيبطل أعملهم وتندرس أيضا مكانته النبي السلام لما ذهب لابن صياط وقال له خبأت لك خبيعة فقال له الدخ قال اخسأ فلم فأل وقدره من هذه الفواكه كما قلنا بيان زيش ما كانت الدجالين والكذابين الذين سيأتون ايضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولون بخبر السماء ياتيهم كمسالمة وغير مسالمة كما قال السنه 30 كذبون دجالون ياتون بعدي يدعون او يدعي كل واحد منهم عنه نبي هذه الفوائد الذي ممكن او المعاني الامانية التي تستنبط من هذا الدليل من دلاء النبوة على وهو حراسة السماء بعد ذلك ان شاء الله رسول القادم نتكلم على دليل اخر من دلاء النبوة الانسلام الاخبار المغيبات وايضا سلام الحجر والشجر للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي بابه واسع وايضا نستنبط منه المعاني الامانية بإذن الله